بعثنا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الديار وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسورا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 ويدع الإنسان بالشر دعاه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل ونها رأيتين فما حولنا آية الليل وجعلنا آية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 ونخرج لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابٌ يَلْقَاهُ مَنْ شُرَّا إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَأْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَةَ مَنْ إِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلُّ عَلَيْهَا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 كان عطاو ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل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 أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أُفِي ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً فلا تقل لهما أُفِي ولا تنهرهما وقل لهما قولاً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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا وَاتَّخَذَ ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن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 إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك, وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 وَيُرْسِل عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ۖ أََمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا ۖ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا من الريح فيغرقكم بِمَا كَفَرْتُمْ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 فَأُلَائِكَ يَقُرَّؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُضْلِمُونَ فَتِيلَ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلَ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلَ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أُوحِينَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَدَتْ خَذُوكَ قَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَ رَكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا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 ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسَّ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسَ قُلْ كُلُّ إِنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى شَأِكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْهُ وَأَهْدَى سَبِيلَهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ رُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا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 قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا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 وقالوا أإذا كنا عظام ورفات أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض إلا رب السماوات والأرض بصائر وإنني لاظنك يا فرعون مثبورا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 ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا